إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وِزْرَ أخرى Me ilerad bikum Mer oci hukum feyünep bir hukum bimekututum temelud